الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دُونِهِ هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن إن الله مِنَ من السماء ماء فتسبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهوى الغني